واللي يجعل خلية الناحل لكريق واللي يجعل خلية الناحل لكريق وأعطاك نص من جمال الخليقة وثقل يوصل شوفتك لاتشافيك حتى تمنتك الوجيه الطليقة قل يا غدو كل العرب لك عشاشيك عليك يمكن ما نلاقي طريقة لو انت معرفتك وحبك توافيك يمكنني أحبك كذا عالسليقة قل العلوم محرزها في الصناديق ولا تجي فراج ضيقها وبضيقها يا سر اللي يا سر يلي عن صدوره المخاليك جنب بقى تشحص صدوره العميقة تتوسع صدوره البشر منك والضيق وكل يبشر جنة الله بريكا واللي جعل خلية الناح لكريك واعطاك نص من جمال الخليقه وثقلني واصل شفتك لا تكتشف حتى تمنت كل وجهها واللي جعل الخليقه الناحل الكريك واعطاك نص من جمال الخليقه وتجلني واصل شفتك لا تشابيق حتى تمنت كل وجهها ال يا غدو كل العرب لك عشاشق عليك يمكن ما نلاقي طريق الا لو معرفتك وحبك توافق يمكن يا حب كذا عسلي ما اقدر خل العلوم حر صراعه ضيق ولا تجي الفراج ضيق بضيق يا سر يا اللي عم صدور المخاليق كنبع تحصدور العميقه يا سر يلي عن صدور المخالق جنة بعد شح صدور العميق تتوسع صدور البشر منك وتضيق وكل نيبشر جنة الله غريق اللي جعل خليتنا حنن لكريك واعضاك نص من جمال الخالقا وتقلني واصل شوفتك لا تشفيق حتى تمنت كل وجهي حتى تمنت كل وجهي